أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية لا Allah would نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه مصدقاً لما كَوْلُ دِلْنَا سِوَى أَنْ زَلَفُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَؤُوا جيد والله عزيز ذو الق این <تصفيق> او هو الذي يصوركم في الأرحم كيف يشاء لا تاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات أنا أم الكتاب، أنا أم الكتاب، و أخاهم تشابه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بِاللَّهِ غِلٌّ فَيَتَزَاعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ۖ نَمَاتَ شَوَانَ آمِينُ بِتِغُوا أَدْفِت نَجُوبْتِ غُوا أَتَوِي وَمَا وَأَسِخُونَ فِي الْأَعْلَمِ يَقُولُونَ آمَنَ نَبِيٌّ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إل هديتنا وأذننا من لدنك رحمة ك أن الميعاد صدق الله العظيم